قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقير قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية